لا جناح عليهم في آبائهم ولا أبنائهم ولا إخوانهم ولا, ولا إخوانهم ولا آبائهم ইমুচ্ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا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 فَقَدِ احْتَمَلُوا ظُلْمًا وَإِثْمًا مُّبِينًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن رَ فَ ل يؤلَ وَكَانَ اللههُ غَفور الرحيمَا لَ إَِّم يَن تَهِمُنَافِقونَ والَّذينَ في قُلوبِم مَرَبُ وَمُرجفونَ فيِي المَدينينَةِ لَ نورِيًاَّكَ بِهِم لَنورًاكَ بِهِم ثم